بوك تو عطارو ثمانية عشر ثمانية عشر باري تنظيف المنزل تنظيف المنزل هاج شنيبار اليوم هو السبت اليوم هو السبت आज আমাদের اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي আজ আমরা اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل আমি বাথরুম পরিষ্কার করছি উন হাম আমার স্বামী গাড়ি পরিষ্কার করছে জৌজি ইয়কসিলা জউজি বাচ্চারা সাইকেল পরিষ্কার করছে ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات الجدة تسقي الزهور الجدة تسقي الزهور الأطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يرتبون غرفة الأطفال باتشارة تادير جهار پورشكر كورتش أمار شامي تار نيجير ديسك پورشكر كورتش زوجي يرتب مكتبه زوجي يرتب مكتبه أمي واشنگ أنا أضع الغسيل في الغسالة أنا أضع الغسيل في الغسالة عمي جاكبمل أنا أنشر الغيل أنا أنشر الغسيل عمي جاكب است أنا أكوي الملابس أنا أكوي الملابس جان لغولو ننغر النوافذ وصخة النوافذ وصخة ميجه ننغر الأرضية وصخة الأرضية وصخة خبر الثالباتي ننغر الصحون وصخة الصحون وسخه جانলাগুলো কে পরিষ্কার করছে من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ কে ভ্যাকুয়াম করছে من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه কে থালাবাটি পরিষ্কার করছে ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম পেতে লগ করুন ডব্লিউডব্লুডব্ল এই ঠিকানায়